ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء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 قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب ليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم التبع المرسلين التبعون من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتخذوا من دونه آلها تني يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيء أو ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل دخول الجنة.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 انقصوه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون